ولو أن ما كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهُمْ بَيْنَهُم صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا الْهُدَى وَالرَّشِيدَ إِنَّ كَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل مِنَ اللَّهِ وكف هذا الله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانصرو سبات او اخروا جميعا وان منكم لمن يبطئ ان فاصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد علي إذ لم اكن معه شهيدا ولئن اصابكم فقد من الله لا يقولن انك لم تكن بينكم وبينهم وجهه يا ليتني يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فهل في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالاخره